لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ وَرَائِهِمْ سَدًّا ۚ أَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا قالوا مَا أَنتُمْ إِللاا بَشَرُم مِسْلونَا وَمَا أَن زَل الرَّحْمَنُ مِنْ شَيئ إن أَنتُم إِللاا تَكذِبُون قالوا رَبّنَا يَعلَمُ إِا إلَيكُمْ لَ الرّسَلُون وَمَا عَلَنَا إِلَّابَل غُمُبين قال تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن بل أنتم قوم مسرفون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 أَلَ يَا لَيْتَ قَوْمِي بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِنْ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 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا, ولا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين و أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون وَنُتَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أيديهم وتشهد أَرْجُلَهُمْ بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا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 تَخَذ م دُون اللهِ آالهَةَ عَهُم يصَرُون لا يَْتَطعونَ نَصرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُ وَحبَرُون فَلَا يَحذُكَ قَوْهُم إِا نَعَلَمُ ماَا يُسُِّونَ وَماَا يُعلِنون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 اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون